إلي أنه استمع لفول من Uh-huh. حواساً شديداً وشعوراً show وَإِنَّنَا مِنَ الصَّالِحِينَ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ وَإِنَّ مَا وَإِنَّمَا الْعِلْمُ مَنْ سَمِعَ مِنَ alinh right. Sir, Mel, I mean, kama وإنا من المسلمون ومن الخاسقون 我’ pro sur tour go oh. وَمَنْ مَدَّ فَاسِقُونَ Oh Hãy subscribe وَإِنَّهُ مُذَمَّا Oh Every one year I don't. Know. действие tu não oda